ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم لهم جنات تجري من تحتها الأمهار ذلك الفوز الكبير إن دقش ربك لشديد إنه هو يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ وهو الغفور الودود ذو الأرش هل أتاك حديث الجنود في فرعون وثمود بل الذين كفعوا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح